وجعلناهم أيمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا مِنَ الْقَوْمَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إن 117. ورحمتنا في رحمتنا إنه من الصالحين 118. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجرنا له فنجيناه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 فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاددين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وتخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وَكُنَّا نَاصِعِينَ وَلَمَّا نُصْنَعَت لَبُوسٌ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالي